وأصلم وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله من القضايا التي أولاها الإسلام اهتماما واعتناء قضية العلاقات الاجتماعية والروابط الإنسانية ترقية وتنظيما وتقويه والإسلام منطقي وموضوعي في ترتيب سلم العلاقات الاجتماعية بين الناس فتبدأ العلاقة الاجتماعية بالوالدين إحسانا وتنتهي ببني البشر وسائر الناس حسنا وقولوا للناس حسنا ومن أميز هذه العلاقات التي اعتنى بها الإسلام علاقة باهية ورابطة زاهية وراقية علاقة الجوار الجار وما أدراك ما الجار تامل معي هذه اللوحة التي رسمها القرآن للسلم العلاقات الاجتماعية رسم القرآن للعلاقات الاجتماعية لوحة عجيبة وراقية تقوم على أساس الإيمان والتوحيد الخالص لله تعالى ويعبدوا الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والإسلام نفخر به ونعتز بقيمه وبانتمائنا إليه يحرص على علاقات لا مكان لها في قوانين البشر ولا في معاملات الناس أين الذي يهتم بجاره؟ وأين الذي يهتم باليتيم؟ وأين الذي يولبنا السبيل اعتناء واحتفاء غير ديننا؟ إن بقية المنظومات الأرضية والقوانين الوضعية والفلسفات البشرية لا تعد أن تضع العلاقات في إطار قوانين جافة أما الإسلام فتقوم العلاقات الاجتماعية فيه بلب التسامح وبروح الحب المشترك والاحترام المتبادل بين بني البشر وبين سائر الناس هكذا طرح الإسلام هذه القضية قضية الجوار وقضية الجار اعتنى بها الإسلام وكثر الطرق عليها من الله عن طريق جبريل حتى ظن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجار سيرث والحديث في الصحيحين ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سيجعله من أهل, من أهل الورثة وذلك لأن الجار قريب أحيانا يكون جارك أقرب إليك من الرحم ولا سيما عند الملمات وعند المصائب التي تقع في وقت متأخر من الليل ولو دهمتك مصيبة في جوف الليل ووقت السحر من ستنادي؟ هل ستنادي أهلك؟ الذين هم في الريف الذين هم في البلد الذين ربما يسكنون في منطقة غير منطقتك وفي حي غير حيك من الذي تستنجد, تستنجد به ومن الذي تستعينه غير هذا الجار لذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عظم الجار ولا يناص أحد جاره فإنه يبقى وغيره يذهب هذا والله صحيح كل واحد تأمل جيرانه عن يمينه وعن شماله وعن أمامه في الحي أين شقيقك؟ ربما لا يسكن معك في الحي أين أبناء عمومتك؟ ربما في البلد أين أرحامك وأخوالك؟ ربما في المهجر خارج البلد ولكن يبقى الجار ولذلك كان الإسلام منطقيا وموضوعيا في الاعتناء بالجار والجار ذي القربى الجار القريب رحما ودينا والجار الجنب جنوب معناها بعيد ولذلك من أبعد عن الطهارة سمي جنبا ومن أبعد عن البلد سمي أجنبيا نسمي من ليس من بلادنا أجنبي ونسمي فاقد الطهارة جنب والجار الجنوبي جار أجنبي أجنبي عنك دينا وربما أجنبي عنك قبيلة ولكن الإسلام أيضا يدل على الاعتناء به كانت عائشة رضي الله عنها لها جيران يهود كانت تقول إذا طبخوا طعام هل أرسلتم إلى جارنا اليهود هل أرسلتم إلى جارنا اليهودي ثم ذكرت لهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتناء بالجار وإن كان على غير ملتنا أليس من حقنا أن نفخر بديننا وأن نعتز بإسلامنا ثم أليس من حقنا أن ننزل على أرض الواقع قيمنا أو ليس من واجبنا أن نعيش مفرجات إسلامنا الجار مكانته عظيمة جاء في الصحيحين جاء في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم ما آمن من لم يأمن جاره بوائقه أي انسان يؤذي جاره لا لا لم يؤمن وفي ذلك ربط لقضيه الجوار بالإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فل يكرم جاره وليكرم ضيفه وليقل خيرا او ليصمت ذلك لربط قضية الجوار السلوكية بالإيمان لأنها نابعة عن الإيمان حدث لي بعض الشباب الذين كانوا في الخارج اعتقل من قبل بعض السلطات في تلك البلاد فسألوا في التحقيق وفي التحقيق قالوا له انت كنت مسافر من الذي كان يقوم بأمر أولادك يودون المدارس يدون المصاريف يجب لون الخدار قال لهم جاري الجزائري هو سوداني قال لهم جاري الجزائري قال لك تديكن في الشهر قال لي ضحكت لما انضحكت قال له متضحك مالك قال له لأنه انت شغلكم كله بكم في الشهر ده اجر عند الله وقام بذلك ديانه نابعه من صميم قيمه ومن صميم اخلاقه قال له لو كنت مكانه لفعلت له اكثر من الذي فعل بي ولا ما طلبت ثمنا ولا عوضا لذلك ما امن بي من بات شبعان وجاره الى جنبه جائع وهو يعلم ودي مشكله الحديد ده خطر البسال عن جار النحسه جعان ولا اكل ولا ما اكل طبعا في الجيران في احياء راقيه كلهم ماكلين ما ده عنده عمارة وده عنده عمارة يعني يقول قولي بتاع العمارة انت جعان والله يدقك لكن في ناس احياء فقيرة او انت زول غني وجنبك زول فقير هل تتفقده كيف تتفقده شوف زول ما, ت... ما يبقى زول يعني فهموا اعود يمشي خبت الباب اسمع جعانين لا ما جعانين خلاص السلام عليكم لا ما في كلام زي ده ما بتعمل كلام ده انت ريشوف اولاده لابس الشروق بتدخل زوجتك على جوه على زوجته بيشوف عدة بيشوف محتاجين ولا ما محتاجين انت براك بتعرفوا شغال شنو من خلال مجموع احواله تعرفه هل هو محتاج او غير محتاج وبذلك حتى العطاء يأتي في صورة هدية وبكلمة طيبة وبنوع استحياء وبنوع ترفق كم من جار يبات شبعانا ورائحة الشواء تملأ الأفق وتسافر عبر الأثير وتقطع وترحل عبر الأثير وتقطع المسافات والجيران الفقراء يستمرون ذلك ولا تؤذيه بقطار قدرك كما قال عليه الصلاة والسلام بريحه الاكل ما تؤذيه يا اعتناء بعدين بدون قرش. الجار ده الخواجات قال لك بتدي كم يعني ممكن يقوم لجاره بحقه انت بدون قروش وكمان حساس جدا في التعامل معه لا يمنع والحديث في البخاري احدكم جاره ان يغرز خشبه يعني دار يطول يستأذن تأذن له دار يركب حاجة في حيطك ما تزعل تقول ليه الحيطة بتجعل. بقت على جارك دفسك أن تقعه يعني التعامل الغرض ينبغي أن يكون بروح متسامحة وبنوع تلقائية وبعيدا عن التعقيد حياة الجيران ينبغي أن تكون بعيدة عن التعقيد يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة قال أعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة فإن داء جار البادية يتحول الرسول عليه الصلاة والسلام استعاد من جار سوء في بنا انت ساكن في حقك واشتريت وعندك شهادة بحث وبنيت وجارك ما مؤجر ساكن في حقه انتوا كما تعيشتوا سوا أموركم ما بتمشي نهاية لانه ممكن تقول ان شاء الله بس الله يرحلوا مننا بيرحل بيرحل في يوم من ديان بيرحل بمشي لكن الساكن في حبه ده لا انت بترحل له بيرحل في البادية جار البادية تحول ناس نزلوا في خلا ده دج خيمته هنا وده دج خيمته هنا لو بيجي كعب لما الموسم ينتهي بيرحلوا اي زول بيعفش خيمته وبيمشي بعد ذلك ما بتنزل جنبه ده ممكن لكن انت ساكن في حقك وهو ساكن في حقه اها كيف الموضوع ده ما في الا حل واحد التعايش زي ما بيقولوا ناس السياسة التعايش السلمي مش كده ولا شنو بس السياسة بيقولوا التعايش السلمي تتعايش سلميا انت تدع حقوقك وتتعايش معه بتلقائيه وبدون تعقيد وهو يتعايش معك بدون تعقيد يا السلام الاسلام يعتني بقضية الجار في محورين محور الحث على إكرامه وعلى الإحسان إليه وعلى تفقد أحواله وعلى معرفته وعلى التداخل والتزاور معه كل هذه النصوص تفيد هذه المسألة وينبغي أن يكون العطاء لأجل المودة في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك بها يا اخي يعني الموضوع ده وطبعاً لن أوريكم حاجة في حاجة في المجتمع السوداني جميلة جداً لكن هي عند النساء اسمها الضواقه أي واحدة بتعمل ملاح بتشيل جزء من الملاح تضوق جارتها ارجو أن يكون منتهى انه الضواقه لديكم ما انتهت مش الغرض انه جعانين وشبع عامين. الغرض التبادل والطلاطف والمودة الضواقه وانا اشيد هنا بكل وضوح النساء افضل في علاقات الجيرة من الرجال ربما الرجال شغلتهم الحياة والمعايش والارزاق والكد. وربما في الرجال تعقيد اما النساء والصبيان وشفع يعني شفع الحلة بتلقى دائما مع بعض والنسوان مع بعض الريال بيكونوا فارين ولذلك يا عجبا من علاقة معظمة عند النساء والصبيان وعلاقة غير معظمة عند الرجال أشيد والله بالنساء جدا في هذا الباب يقول صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شات يا السلام يعني ما تقلل تقول يا ربي الملاحدة بيقبلوه لو رسلت له وانا دي بشيلوه ما تقولي كده قال ولو فرسا شات ضفر غنماية يعني المرة لو شاد ضفر غنماية ضفر بتاع غنماية تقسم لجارة معاه وما تقول ده حقير لأن المعنى المودة وليس المعنى القيمة والنقد بيكم الملحدة بكم ما مهم يا السلام ده المحور الأول المحور الثاني مع الإحسان كف الاذى عن الجاري يقول صلى الله عليه وسلم خصمين يوم القيامة جاران اول اثنين بتخاصموا والله بوقفهم قدامه جارين والحديث عند الطبراني وفي مسند الامام احمد وعند البخاري في الادب المفرد قال عليه الصلاة والسلام كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول لله هذا منعني عطاءه وأغلق دوني بابه ومعروفه يمسك يوم القيامة يتعلق فيه يقول أنا كنت جارك زمان شوف يمكن تكون جيران وهو يموت وانت تموت والقيامة تقوم بعد زمن وتتلاقه يقول أنا كنت يا رسول الله كان بك في الباب وميني ودي مشكلة شيء عجيب والله شيء عجيب قال صلى الله عليه وسلم متحدثا عن اذى بعض الجيران والحديث عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام جار السوء إذا رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه أعوذ بالله أعوذ بالله جار يراقبك ما جنبك الدخل شنو والمرك شنو الخير ما بتكلم به والشر اذاعه شوف اللذر النبوي ذاته كيف رفيع إذاع يعني رسول عمل اذا تكلم عن الاذاعه لا تبقى اذاعه ذاته إذاعة رسمه إذاعة معناها انتشار واسع اذاعه الخبر ان راى خيرا دفنه وان راى شرا اذاعه اعوذ بالله طيب مظاهر الجفاء في علاقات الجيره اول مظهر من مظاهر الجفاء العلاقات المقطوعة بين الجيران بغير أسباب منطقية ولا مبررات موضوعية. تلقاهم مختلفين. مش مختلفين. ما مختلفين. ما بيدخلوا. أيده الكاش من التاني. ما في سبب. بمشكلة. المشكلة الثانية إحساس الجاري بأن جاره لا يريد زيارة وبأنه يستثقل جيرانه. بمشكلة. كيف؟ واحد ما شاء لي ماشين جنب البيت سوا ما بقول لي تفضل اكلمك عدين الزمن ده ما فيه يتفضل اصلا الله اعلم في الشايفين ده ما بقول لك يتفضل وكان انت مشيت له لي اها خير يقول لك تقول له الله يا اخي في الجمعة قالوا زور جيرانك خلاص يقول لك انت خيرك لكن ثاني ما تجي يا اخي ده شو ده يعني ذاته انت بحسسك انك ضيف ثقيل عليه او انه غير مرغوفك هذا جفاء مصطنع اصطنعته المادية وحركة الحياة السريعة بايقاعها المدمر للقيم والاخلاق والفضائل والمكارم دي مشكلة حتى كنت بقول لي بعض الناس اقول لي الواحد يركب المواصلات يلقى ناس بيعرفهم يدنجر يعمل نفسه ما شايفه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 بين الجيران عملنا استبيان في الجمعة الماضية عن الجيران الجمعة دي قدمنا استبيان عن الصداقات والأخوة بين الناس وبالمناسبة هذه الجمعة رقم ثمانية في معالم الشخصية المسلمة الجمعة الثامنة في الشخصية المسلمة المسلم مع ربه جمعتين والمسلم مع والديه والمسلم مع اولاده والمسلم مع زوجه والمسلمه مع زوجها والمسلم مع اقاربه وارحامه وهذه هي الجمعه الثامنه تحت عنوان المسلم مع جيرانه والقادمه المسلم مع اصدقائه في العمل في الحي في المدرسه في الدراسه في الزماله وعلى اي اسس تقوم هذه الصداقات والخطبه العاشره المسلم في مجتمعه ومع مجتمعه كيف يتعامل مع الناس كيف يتعامل في الطريق العام اخواننا من الخطأ انك تجي في موقف توقف عربيتك غلط وتكفي الشارع للناس من الخطأ لازم تعلم انه دمى من الخطأ انه إن الاشارة عام لحمرةك حرام عليك والله يحرم عليك شرعا تعرض نفسك للهلاك وتعرض ممتلكاتك وممتلكات الاخرين وارواح الناس للهلاك ممنوع شرعا ده, ده ما قانون وضع حاكم أشرع عمل إشارة حمراء. هذا شرع. المسلم نابد يكون ذوقه عالي وإحساسه بالآخرين رفيع. يكون عنده أخلاق عالية. يعرف يتعامل. يمشي في الشارع كيف يتكلم كيف. مثلاً في آدم. في آدم. فمن الأشياء اللي طرحناها قلنا إزدادت المشاكل بين الجيران. سألنا الناس ليه الناس مختلفين؟ طيب مع مع الاختلاف ده في 26% قالوا ما بنحب التداخل مع الجيران اتداءا قالوا التجنب للمشاكل والاحتكاكات دي مشكلة دي ناس حساسين انا بفسرهم كده ما داري مشاكل واللي يقول ان الجيران بيجولون مشاكل قالوا اخيرا زول يبقى مختصر ودي مشكلة نعم فيها ناحية ايجابية انهم مسالمون وانهم لا يميلون الى المشاكل لكن فيها ناحية سلبية طيب لما جاء رجل الى ابن مسعود وقال له اذاني جاري اعطاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصيه قال اطع الله في من عصى الله فيك هو عصى الله فيك انت اطع الله فيه يعني لا تعامله بالمثل هذا يحتاج الى نفس عاليه طيب في ناس قالوا افضل عدم التقليل والتعايش مع المشاكل والاحتكاكات دير 25 في 49 ودي نسبة جميلة جدا مريحة للنفس السؤال بيطمئن على المجتمع السوداني قال لا أعاني من مثل هذه المشاكل مع جيراني 49% من اللي بيصلوا معانا في الجامع ما عندنا مشاكل مع جيران رسمي جميل واحد قال سألناه سؤال بسبب مشغوليات الحياة اليومية في الغالب أقوم بزيارة جيراني في العزياء في العزاءات البكيات وقليل من الأفرح فقط لاني لا اجد زمن لغيرها اربع وعشرين في يعني 24% وعشرين في بل يصلوا معانا بيمشوا لجيرانهم في البكيات بس وما في العرس كلها بعض الاعراس وده ما مريح حقيقه ده ما مريح طيب بعضهم قال في الاعياد والافراح والعزاءات بس ألف اي عرس بيمشي لجاره واي بكاء مع جاره للاخر وفي العيد بيمشي يخش عليه وديل 37% برضو نسبة ما مريحة لما تجي تشوفهم مع الفوق بيبقى الناس اللي اللي اللي اللي في الأعياد والأفراح والعزاءات 39% اللي بيمشوا في أي مناسبات الأعياد والأفراح وزيارات أخرى ديال 37% تبقى نسبة الناس اللي بيمشوا في الأعياد والمنا... والأعراس والبكيات أكبر من الناس اللي بيزوروا طيب هل يوجد تجمع منتظم لأفراد الحي وده اختراح من اختراحات الخطبه بالمناسبه ده ان نخترح في الخطبه انه اي ناس حي يعملوا في الشهر يوم يتلموا فوق عند زول من ناس الحي ما يكون في تكلفة قول عشاء. الزول اللي يمشي عنده ده يعمل شاي بس بس ما يكلفوا سيد البيت بعدك اي زول يشيل معه اكل وجهه صنف واحد تشيل معك صنف واحد بس تاخدته وتتونسوا وتتكلموا وتهزره وتضحكوا ولو في مشاكل حي تناقشوها وتخرجوا وتنصرفه ده اقتراح عملي للتقريب بين الجيران في زمن الناس مشغوله طيب الحصر شنو النتيجة 8% قالوا نعم و 68% قالوا لا و4 في 20% قالوا دايرين نعمل وما قادرين مشكله يا اخواننا ده مقترح عملي اي جزر في حيو يمشي يخترع عليهم يقولون اخواننا جمعه اول السبت فطور نتلم كلنا على الغدا نتلم كلنا عصريه بس شاي واي زول يجيب حاجه معه هذا لا شك يقوي بين الناس المجتمع الاخوان شوفوا لو سألتني في الأول قلت أنت لماذا عملت الخطب ده هلنحن محتاجين الدافع اللي عندي أنا في دواخلي المجتمع السوداني يسير نحو التفكك اسمع كلامي ده المجتمع السوداني يسير نحو التفكك القبليه ضربت فوق ضرب شديد السياسة ضربت فوق ضرب شديد الظروف المعيشية ضربت فوق ضرب شديد صار مجتمع تحس بيو مجتمع ما فيه القيم الزمان ما فيه المحنة ما فيه الطرابة طالف الرحمة والمسجد والمنبر دي رسالة والناسبة الناس شنو نادي الكرة الناس يلمون النادي ولا يلمون المسجد والمنبر ولذلك هذا اقتراح السؤال الأخير وده مزعج جدا أصبح هناك شح وندرة في تواصل الفقراء والأغنياء بعضهم بعض في الحي الواحد تلقى في الحي ناس أغنية وناس فقراء ما هو أكبر سبب لهذه الظاهرة 28% قالوا عدم وجود اهتمامات مشتركة تجمع بيناتهم ذلك اللي بتكلموا عن صفقات وذلك بتكلموا عن فتاة الفول البليمون شنو ما بيتلموا اهتمامات مشتركة ما في قالوا معقول خوف الغني سألناه سؤال زي ده من استغلال الفقير للعلاقة يعني هو انت جارك وبيقيت عامل معه علاقة انت غني شديد هو فقران بيجي عامل معك علاقة كل يوم يقول لك يا أخي لو سمحت أدينا حاجة ما ديني حاجة زي دي أو خوف الفقير من فهم تواصله بأنه تملق أحيانا يكون الحجام ما من الغني الفقير عنده عزة نفس شايف إنه لو مشى حيقول اسمع أسمع أنت زود ده متلح ودار منه شنو ده لك حاجة ولا شنو حيفهمها كده عشان كده يقوم قطع العلاقة عارفين قالوا كده كم عشرين في المية خمسة في المية قالوا خوف الغني من حسد الفقير الأسوأ وده المزعج تهميش الغني للفقير فمع المشاغل لا يضع الغني الفقير الجار من أولويات الزيارة وبالتالي يعامله الفقير بنص في نفس الأسلوب فيصبح الفقراء يتزاورون ما بينهم والأغنياء يتزاورون بينهم دي السبع واربعين في المية التعليق شنو العلقوا بالنسبه الاستبيان ده الحق يقال انا ما قاعد اكتبه بيعملوه الشباب الموجودين في المسجد أسأل الله يبارك فيهم هم اللي بيجيبوا حتى التحليل التحليل بيقول شنو التهميش وعدم وجود اهتمامات مشتركه بين الغني والفقير في المجتمع ظاهره دخيله وخطيره على مجتمعنا الذي يدعي الاسلام ما تشبهنا ما تشبهنا كويس ولأنها عصبية من نوع جديد حتى المتمع الجاهل الأول لم تكن موجودة فيه كانت العصبية على أساس القبيلة القبيلة دين الأغنية والفغرة مع بعض بيموت مع بعض وبيحيو مع بعض مبزول بغاني بيقول بيحسز ذاك هو فقير وليس على الفارق الاجتماعي يا السلام الاستبيان دا كان مفيد جدا في إضاحي خارطة ومعالم هذه الخطبة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى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 بيسمع النداء المسجد او الكواريك دجار وجاء عن عائشة والاوزاعي والحسن البصري واورده البخاري في الادب المفرد الجار اربعون جار من كل ناحية يمينك اربعين وشمالك اربعين وقدامك اربعين وراك اربعين ده كلهم جيرانك وعن علي بن ابي طالب جارك الذي يلزمك الإسلام به حقا من يصلي معك الفجر في المسجد اي زول بصلي معك صلاة الصبح في الجامع دجار انت ما عندك منه طريقة تلزم وتقوم بكل حقوقه جاء في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إني أريد أن أهدي فأي جيران أحق قال إلى أقربهما من كبابا اقرب باب ليك ده اهم مجال اخواننا أنا يؤسفني اقول بصراحه في بعض الاحياء بيسكنوا معانا ناس نصارى والله يا اخواننا بيطلعوا وييجوا ويسافروا وما بيلقوا الاهتمام اللازم مننا من التداخل والتزاور والتاثير ولذلك علينا ايضا ان نعتني بهذه القضيه وان نكررها وان نطرق عليها دائما اخيرا ما هي حقوق الجار في نقاط واضحة وإشارات بينه حول حقوق الجار يقول صلى الله عليه وسلم الجار إذا استعنته إذا استعان بك اعنته يجيك الساعة واحدة صباحا يخبيت لك الباب يقول لي انا ودي المرأة المستشفى هنا لا في أخوه شقيقه ولا في اعمامه ولا في خلانه في انتدأ أوعك تعمل نايم تطلع لجيرانك وتدور عربيتك توديهم طوالي أوعك تبقى رجل وتبقى جول مسلم إذا استعانك أعنته وإذا استقرضك اقرضته وإذا مرض عدته وإذا أصابته مصيبة عزيته وإن أصابه خير هنأته وإذا مات اتبعت جنازته ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له تغرف له تضوقه إلا أن تغرف له و وإذا أدخلت فاكهة فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك يا سلام ده نسميه شنو نسميه الاستغراق في التفاصيل يعني رسول الله يتكلم عن القدر ويتكلم عن الفواكه هل بتجيب الدخل بيتفاصيل يا خلال جار ده ما هي التفاصيل دي الاست... الإغراق في التفاصيل دليل على عظم مكانة الجاري في الإسلام وشوف التفاصيل دي كيف تدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده هل رأيتم رعاية للمشاعر واهتماما بالآدمية ورقي في الإنسانية وقيم عالية كمثل قيم النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام وهل أخذ المسلمون بهذه المعاني لان ولدك كان طلع بها ما تبقى منه الولد ولد بمشيخ الغلب يقولوا دار تفاح دائر تفاح وما عنده يجيب ليه من وين يا أخي حتى أولادك لو عندهم حاجة ما يطلعوا برا مع أولاد الجيران تقول له خليها هنا وقل هنا وامشي أو امشي وتعال بعدين شينا يا تخ... أخوان دا ادب دا يا أخي تقول لي أمريكا ولا تقول لي الاتحاد الأوروبي وين القيم دي يا تقيم بهذه التفاصيل الدقيقة غارق في التفاصيل للاهتمام بهذه القضية أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لحسن الجوار وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم جارنا وجار مسجدنا صلاح الشيخ رحمة واسعة من عنده سبحانه وأن يرحم جميع جيراننا الذين كانوا معنا في هذا الحي وفي احياء اخرى جاورناهم وقد ماتوا اسال الله ان يرحمهم عمنا عبد الواحد وصلاح قاضي واخونا عز الدين وغيرهم من الذين قد لا نذكرهم ولكن الله لا لا لا, لا يخفى عليه شيء أسأل الله لهم جميعا الرحمه الواسعه وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وان يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم حبب الينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة